بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشت الكمر وإن يروا آيتين يعرض ويقولوا شكر مستمر وخذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأمباء ما فيهم الزجر حكمة ذالغة فماتوا من نذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجدار كأنهم جراز متشر موطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبسنا وقالوا مجنون والبجر فدعا ربكه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء همر وفجرنا الأرض ريونا فالفتلناه على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح مدسر تجري بأعيننا جزاء ولقد فرثناها آية فهل بي من فكيف كان عذابي ونجر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل بي من اتذكر أذبك فَكَيْفَ كَانَ كان عذابي ونجر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نصر تنزع الناس كأنهم أعجز نقل مقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه منا إذا لفي ضلال مسحر أعني الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل من ناقة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء بسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأخر وكيف كان أنا فيه إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَبَانُوا كَاشِيمٍ مُفْتُقِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ فَكِرْ كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا فَالَ لُوْطٍ نعمة من عندنا كذا كن يجي من شكر ولقد أنذرهم ضجتنا فتما ربي يدور ولقد راودوه عن ضيتي فتمشى عيونهم فروق عذابي ينظر ولقد صطحهم بكرة مذبب مستقلون عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَلَهَا فَاخْتَدْنَا أَغْلَذِي جِنٍّ مُبْتَغِرِ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَأْتُمْ فَرَاءَةً فِي الظُّلُمَاتِ أَمْ يَقُولُونَ نحن سيهزم الجمع ويولون الدهر بل الساعة أوعدهم والساعة أزهى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوه الذوق ما استسقر كل شيء خلقناه لفدر وما أمرنا إلا واحدة ولقد أهلتنا أشياعة فهر من المتكر وكل شيء فعلو في الزهر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد سجق حيث مليف مقتدر